والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو في الهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا